غفره واجر كبير واسر قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 33. Am amin tummam fissama i aju si la ra lajkum ha swiba, pasatar lamuna kajfa nadir. Wala kandekadda 1. aولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض 2. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند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 قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه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 قُلْ que Hám je bin Oran, takové případá, a zavímu zlepšituje kterane Bí alternativní došto noktění SW-b